Ağzı Allah'tan Şeytan Rızım.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 والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباةا وجعلنا الليل نباسا وجعلنا النهار معاشا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 ر به حب ونبات وجنات ألف فا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفق في الصور فتأ أفواجا وفتحت السماء فكانت أموابا وسيرت الربال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا ل قاضين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا رزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرنون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل لا شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفزا عذاق وأعذاب كواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لوا ولا كذابا جزاء من ربك عطا حسابا رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن لا يملكونه من خطابا ينبئ صف لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه آبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافير مَا يَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابَا صدق الله العظيم